ve in tovlu فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكن وهو على كل شيء قدير ألا نون صدورهم ليستخفوا منه، ألا عينا يستوشون ثيابهم؟ يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. Cedqa Allahu Al Azim. Ağzubillahim in al Shaitan al Rajeem. Bismillahi r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 الله على كل شيء وكيل. أم يقول نفترى؟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 فمن كان على بينة من ربه ويتأله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَلْعُودُ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 إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي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 يا ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبأنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ ضَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني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 وَأُنَمُّ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَنَزُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا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 لَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْمُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إن يقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله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 مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، ولا تضرنه شيئا.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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمَهُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ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 ما يَعْبُدُ آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي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 فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا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 İnna zal şey عجيب. Çalı, a teğbinen min ve barakatuhu ahla al-beyit. İnna majid.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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب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 Aleysemin kom rujul reshid. "Ve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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ طِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين وَمَا أَنَّ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعِيبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَا أَوْ أن نفعل في أموالنا مَا نشاء.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 ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه براءكم ظهرياً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 ألا بعدا لمدين كما بعدت سمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 بئس الرفد ذَلِكَ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن